فَمَا لَنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْلَمَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً فَيَْومَئِذٍ وَقَعَاتِ وَاقِع وَال شََّّتِ السَّم أُ فَهَ يَومَئِذٍ وَه وَالْمَلَكُ عَى أأَْجَ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ, يومئذ تعرضون لا تَرَوْنَ فأما خَافِيًا أوتي مَنْ بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فأما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 مَن أُوتِيَ كِتَابًا بِشِمَالِهِ فيقول, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ ما يا ليتها كانت القاضيه يا ليتها القاضية ما اغنى ان مالية ما اغنى ان مالي هلك عني سلطانيا خذوه فظلوه خذوه فظلوه خذوه فظلوه ثم الجحيم صلوا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 تُبَشِّرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْمِكَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ عالَم ولو تقوى ولعلمنا بعضا اقام لا اخذنا منه باليم ثم لقطعنا منه وتن فما منكم من احد عنه حاجز وَإنهُلَ تَكِةٌِ مُتَّق وَإِنلَلَُ أَ إِ khuُ مُكَذبِ وَإن naهُلَ حَصْرَةٌ عَلَ لا حقه يقين فسبح باسم ربك العظيم